ثَمَنَ الطَّرْوِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَنَاسِ اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الناس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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذي نختلف في الكتاب نفي شقاق بعيد.